أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق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 إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ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 نهار ويكؤر نهار على الليل وسخر الشمس والقمر كليل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفور خلقكم. 117. نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم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 سَبِيلِ قُلْتَ مَتَّعَ بِكُفْرِكَ قَلِيلا إِنَّكَ مِن أَصْحَابِ النَّارِ أَمَّنْ أم هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِداً, ساجدا وقال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 أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أموالي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 لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسانا أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم آل الألباب فَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ العَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله, وعد الله لا يخلف الله الميعاد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 ذكر الله أولئك في ظلال مبين، الله نزل أحسن الحديث كتاب متشابه، مثاني تقع شعر جلود الذين يخشون ربهم.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 فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ فِيهِ أُولَئِكَ أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزئهم أجره بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف النعبدا أليس الله بكاف النعبدا ويخوفونك بالذين من دونه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 الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزي ويحل عليه عذاب قيم ان انزلنا عليك الكتاب لناس بالحق فمن اهتدى فلينفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما انت عليهم بوكي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 قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تغنتوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أن يأتيكم الْعَذَابُ ذنب. لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أنتبعوا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 أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرته فأكون من المحسنين بل قد جاءت كآيات فكذبت بها.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 وسودا اليس في جهنم ما مثوى للمتكبرين وينج الله الذين توبوا بمفازتهم اللهم الله الذين اتقوا بمفازتهم, وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم.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 وأشرقت الأرض بنور ربها وأشرقت الأرض بنور ربيها ووضع الكتاب وجاء بين نبيين والشهداء وقضي بينه بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو اعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا الى جهنم هم زمر حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتيكم رسول منكم أَلَمْ يأتيكم رسول منكم يتلون عليكم آيات ربكم وَيُنذِرُونكم لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِن حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ إِلَّا دَخَلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى بابوها وقال لهم خزنتها سلام عليكم سلام عليكم طبتم سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعدا وأورثنا الأرض نتبووا من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائم وترى الملائكه تحاف فينا من حول العرش وترى الملائكه تحاف فينا من حول العرش يسبحون بحمد ربهم